الله اكبر كبيره الله اكبر كبيره الله اكبر كبيره والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا اعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه